أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لنبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد حياكم الله إخواني وأخواتي وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم وأن يثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح ظمكم وأن يفرج كربكم وأن يخض يدينكم وأن يشفي مريضكم وأن يسعد أيامكم وأن يطهر قلوبكم وأن يحقق أمانيكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح اللهم آمين وبعد آمين فما زلنا مع دوره عون الحميد في تبسيط احكام التجويد ومع الدرس الثاني منها ونبدا في هذا الدرس بحكم الاستعاذة والبسمله الاستعاذة صيغتها المختاره لجميع القراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويجوز باي صيغه اخرى ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حكم الاستعاذة مستحبة عند الجمهور الاستعاذة تشرع في اول القراء فاذا قرات القران فاستعذ اي اذا اردت قراءتك للقران استعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا هي مشروعه في اول القراء كذلك تشرع اذا مسك طائف من الشيطان يعني انا بدات القراءه وبعدين لقيت نفسي سرحت انشغلت وهذا كذلك حتى في الصلاه سرحت انشغلت اعمل ايه استعيذ بالله من الشيطان واكمل القراءه اذا تسرع عند اول القراءه طيب حكمها كما قلنا مستحبه عند الجمهور وقال البعض انها واجبه واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى فاستعذ بالله انه امر من الله عز وجل ولكن الصحيح انها مستحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعض ايات القران ولم يستعذ ولو كانت الاستعاذة واجبه ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثلا في خطبه الحاجه اللي هي الايات التي تقال في اول الخطب اللي هي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الى اخر هذه الايات هذه الايات كان النبي يقراها بالاستعاذة هتقول لي ايه اللي عرفك هقول لك هكذا نقل الينا لم يقل ان او لم ينقل عن احد من الصحابه انه استعاذ قبل ان يقراها ومعلوم ان الصحابه كانوا ينقلون انفاس النبي صلى الله عليه وسلم فكثيرا ما تجد مثلا فحمد الله واثنى عليه ثم قال صح واذا كان النبي يستعاذ كانوا قالوا فاستعاذ ثم قرا كذلك في حديث اخر ان الحسن والحسين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليهما ثياب طويله يتعثران فيها والنبي على المنبر نزل النبي رحمه صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يخطب نزل فحملهما فصعد بهما المنبر ثم قال انما اموالكم واولادكم فتنه قرأ الايه ولم يستعذ وهنا طبعا يعني لطيفه النبي نزل وهو سيد الخلق من على المنبر لطفلين يتعثران في ثوبيهما انظروا الى المفارقه العجيبه والى البون الشاسع بين تصرف النبي وتصرف احاد المسلمين اليوم اذا راى طفلا يلعب او طفلا يضحك ماذا يفعل به في بيت الله اعوذ بالله ان ترى عينا ماذا يفعل باطفال المسلمين في بيوت الله نسال الله عز وجل ان يهدي الناس صلى النبي صلى الله عليه وسلم اقول يا اخواني ان اول القراءه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا هي مستحبه لان النبي تركها احيانا طيب. البسملة البسملة صيغتها بسم الله الرحمن الرحيم ايه في الباب ايه في الباب. الباب صيغتها بسم الله الرحمن الرحيم وحكم البسملة واجبة عند اوائل السور عند حفص عند حفص نحن ناخد رواية حفص ماشي ما لهاش دعوه بالروايات الثانيه احنا بناخد حفص البسمله واجبه عند اوائل السور ماشي يعني اول كل سوره هتعمل ايه لازم تبسمل الا الا سوره التوبه فلا بسمله فيها اصلا طيب يبقى اول كل سوره البسمله واجبه طيب وهي مستحبه في وسط الصوره اللي هي ايه البسمله البسمله مستحبه في وسط الصوره كل الصور بقى حتى التوبه يعني ينفع ابسمل في وسط سوره التوبه نعم خلاص يبقى البسمله مستحبه في وسط الصوره يعني معنى كده انك في وسط الصوره لك ان تستعيذ وتقرا لو انت واقف في وسط اي سوره مثلا ان للمتقين مفازا في وسط سوره ايه النبأ او ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان للمتقين مفازا ممكن ابسمل واقرا بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا ممكن استعيذ وابسمل واقرا ماشي استعيذ وابسمل واقرا خلاص كل هذا جائز خلاص هذا في وسط الصوره طيب سؤال اخر متعلق بوسط الصوره قبل ما ننتقل هل يجوز وصل الاستعاذة بالآية وهل يجوز وصل البسملة بالآية من السورة يعني مثلا هل يجوز ان اقول قول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان للمتقين مفازا او ان اقول بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين مفازا الجواب نعم يجوز الا الا في حاله واحده ما هي ان تصل البسمله باسم الشيطان او فعل من افعاله كمثلا الشيطان يعدكم الفقر ما ينفعش اوصل البسمله بيها ما ينفعش اقول بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر لا يليق ان نصل اسم الله مع الشيطان اقول الرحمن الرحيم الشيطان ينفع ما ينفعش افصل ما ينفعش برضه اقول بسم الله الرحمن الرحيم قال مثلا الشيطان مقوله من مقولات الشيطان قال فبع عزتك لاغوي انهم اجمعين الى غير ذلك مثلا ما ينفعش كذلك العكس ما ينفعش ان انا افصل الاستعاذة باسم من اسماء الله او فعل من افعاله في قول الله تعالى الله لا اله الا هو ما ينفعش اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا اله الا هو ليليق ان نقول الشيطان الرجيم الله ما ينفعش الاثنين يتوصلوا ببعض كده ما ينفعش او ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي ارسل رسوله برضه ما ينفعش ان الشيطان الرجيم هو اللي ارسل رسوله برضه هنا تقف هنا ايه ما توصلش خلاص في الحاله ديت ما توصلش في غير ذلك نصل طيب ما هو اه ما فيش مشكله دخل باسمر بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الله ما فيش مشكله لكن احنا قلنا المشكله عندنا البسمله مع الشيطان ما ينفعش والاستعاذة مع الرحمن ما ينفعش واضح طيب طيب يا اخوانا ننتقل الى نقطه اخرى مش موجوده في المذكره الا وهي بصوا كده معايا اوجه الاستعاذة مع البسمله مع اول سوره اوجه الاستعاذة مع البسمله مع اول سورة لي اربعة اوجه عندي الوجه الاول قطع الجميع الوجه الثاني وصل الجميع الوجه الثالث قطع الاول ووصل الثاني بالثالث الوجه الرابع وصل الأول بالثاني وقطع الثالث تعالوا نأخذها واحدة واحدة أول وجه هنقول قطع الجميع يعني أستعيذ وأقف بعد أن أبسمل وأقف هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا ده قطع الجميع أطعت الاستعاذة عن البسملة عن أول السورة طيب وصل الجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد جائز وصلت كله ببعض طيب أقول وصل الأول بالثاني وقطع الثالث أوصل الأول بالثاني يعني أوصل الاستعاذة بالبسملة وأقف وقف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد جائز طيب قطع الاول يعني اقطع البسمله ووصل الثاني بالثالث اوصل البسمله مع الصوره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد ايضا كل هذا جائز طيب تعالوا ننتقل للنقطه التي بعدها اوجه اخر الصوره مع البسمله مع اول الصوره خدوا بالكم من العنوان ده اوجه ايه اخر الصوره مع البسمله مع اول الصوره اين الاستعاذة احنا قلنا الاستعاذة تشرع في اول القراءة في اول ايه القراءة يعني ممكن تكتبوا كده لا استعاذة بين السورتين عشان نوضحها اكتر يعني ايه يعني طرح ما انت استعاذت في الاول خلاص بقى خلصت صورة وابدأ الصورة اللي بعديها استعاذ لا ما انت استعاذت في الاول خلاص تلاقوا من الخطأ الشائع مثلا ان كل شوية يستعاذ لو وثالة طفل صغير مثلا بايه بيقرأ صور ورا بعضها صغيرة مثلا ولم يكن له كف وانا اقوض 23 بسم الله الرحمن الرحيم واقوض لهم سوره بسم الله الرحمن كل شويه يجيب الاستعاده الاستعاده تستعث في الاول خلاص ما تكررش تاني الاستعاده خلاص استعثت في الاول خلاص عشان كده كنا قلنا لا استعاده بين السورتين يعني اعمل ايه زي ما انتم شايفين كده اخر الصوره مع البسمله على طول مع ايه مع اول مع اول سوره كم وجه ثلاثه ثلاثه الوجه الاول وصل الجميع ماشي ان انا اقول او نقول قطع الجميع قطع الجميع اقول مثلا ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق طيب ده قطع الجميع قطعت اخر سوره عن البسمله عن اول الصوره الوجه الثاني وصل الجميع اوصل اخر سوره مع البسمله مع ايه مع اول سوره ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق يجوز نعم يجوز الوجه الثالث قطع الاول نعم هنيجي دلوقتي الوجه الثالث قطع الاول يعني ايه اقف عند اخر الصوره ووصل الثاني بالثالث اجيب البسمله مع اول الصوره هكذا ولم يكن له كفوا احد خلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق خلاص الوجه الرابع يا اخواننا محذور ما عملوش اللي هو ايه بقى ان واحد يوصل اخر الصورة مع البسملة ويوقف لا عشان كده انا ما كتبتوش انه اصلا ما ينفعش ان انا اوصل اخر الصورة مع البسملة ووقف هكذا ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق ليه ليه ما ينفعش ما ينفعش الواجه ده ليه عشان البسمله لا تكون في اواخر الصور بل تكون في اوائلها البسمله شرعت لاوائل الصور ماشي البسمله تشُرعت لاوائل الصور فما ينفعش اجيب اخر الصوره مع البسمله واقف واضح تمام تمام طالب النبي زي اخويا محمد نجم كده ما شاء الله عليه لاطه قال لك طب والتوبه التوبه التوبه, التوبة ما فيهاش بسمله لما اجي اوصل الانفال بالتوبه اعمل ايه ما هو فيش بسمله اه ثلاثه اوجه في وصل الانفال بالتوبه الوصل ان الله بكل شيء عليم براءه ان الله بكل شيء عليم دي اخر سوره الانفال براءه اول سوره التوبه او افصلهم ببعض ينفع طيب القطع ان الله بكل شيء عليم برا خلاص ده القطع الوجه الثالث السكت السكت ايه السكت ده اقف زي القطع بالظبط بس بدون نفس يعني ما خدش نفس بين الصورتين هكذا ان الله بكل شيء عليم برا اه في القطع انا باخد باقف واخد راحتي واخد نفسي واكمل هكذا القطع ان الله بكل شيء عليم براتم من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين وضح ده القطع يبقى الفرق بين القطع والسكت ايه القطع انا اقف بنفس السكت اقف بلا نفس يبقى ثلاثة اوجه بين الانفال وايه بين الانفال والتوبة واضح تمام نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طيب اخونا الجهر والاسرار في الاستعاذ والبسملة ليس فيه امر واجب وحرام ده كله يعني يدور في الاستحباب يستحب يستحب الجهر بالاستعاذة والبسمله عند التعلم تقرا على شيخ اجهر بالاستعاذة والبسمله ولو كنا في حلقه عند اول قارئ في الحلقه يجهر بالاستعاذة والبسمله كذلك لو كنا في محفل وهيبدا يقرا قران برضه يجهر بالاستعاذة والبسمله طيب هذا كله من الاستحباب من باب الاستحباب طيب متى يسر بها يسر بها يستحب ان يسر بها اذا كان في وسط الحلقه لو احنا عاملين حلقه قلنا اول واحد هيجهر طب الباقيين يسرون عشان بس ايه اتصال القراءه يسر بها ماشي كذلك يسر بها في الصلاه يستحب له ان يسر بها في الصلاه كما في حديث انس وغيره ان انه صلى خلف النبي وابي بكر وعمر كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم طيب لو جهر في حديث اخر اتى فيه الجهر فكيف الجمع يعني حديث قالت انه اصر ما سمعناه يقولها جهرا وحديث قالت انه جهر هنجمع بينهم ازاي نجمع بينهما باحد وجهين اما انه كان يسر احيانا ويجهر احيانا واما انه كان يقرا البسمله والاستعاذه بصوت دون صوت القراء اقول ثاني كان يقرا الاستعاذه والبسمله بصوت دون صوت القراء فالقريب قال سمعت والبعيد قال لم اسمع فكل واحد نقل اللي هو سمعه اللي واقف ورا النبي قال ان الاستعاذه والبسمله النبي قال بعيد عن النبي ما يعني ازاي؟ هكذا مثلاً. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين طبعاً ما كانش عندهم ايام اسمعها البعيد ما واضح؟ طب يعني ايه بقى ಮಕ್ಲೂ لا ينكر الذي يجهر على الذي يسر اللي بيسر اللي بيجهر عادي عادي الامر ما فيش فيه مشكله طيب صلى على النبي عليه الصلاه والسلام ايه بدايه كنا بالنسبه للاستعاذه والبسمله اظن الامور واضحه ماشي في اي استفسار عن حكم الاستعاذه والبسمله الامر فيها ان شاء الله واضح طيب ننتقل الى الحركات الموجوده في المصحف الحركات الموجوده في المصحف اول حركه عندنا الفاتحه الفاتحه اللي هي الشرطه اللي فوق الايه اللي فوق الحرف طبعا هتقولوا لي انت كده يعني بتعيل قوي يعني فتحه وكسره وضمه انا ما وضعت هذه الصفحه في المذكره الا بعد ان وجدت بعض الافوا الذين وصلوا الى الثانويه والجامعه ولا يفرقون بين فتحه وكسره وضم لما لقيت كده فعلا في دوره من الدورات قلت لازم احطها ما ينفعش لازم احطها الفتحه يا اخواني الايه الشرطه فوق الحرف لقيت الشرطه فوق الحرف افتح الفم عند النطق بالحرف الايه المفتوح طيب تعالوا اولا كده عندكم قدامكم حروف الهجاء اهي هنقرا حروف الهجاء ماشي خدوا بالكم معايا كده حروف الهجاء احنا نقراها الاول من غير فتحه بقى قلنا نقراها بفتحه ماشي مين يقراها بقى من غير فتحه ده موجود قدامكم اهي اصلا برده حطيتها منعه الاحراج لان في دورات كثيره ما كنتش بحطها فاقول يا اخوانا مين يقرا حروف الهجاء من غير فتحه ومكنتش قدامهم فطبعا كان كله بيخاف ليه؟ لانه ما حدش حافظ الحروف من الالف للياء فدي المشكله فطبعا وضعنا وضعناها منع على الاحراج ماشي عايزين كده حد يقرا الحروف ديت هذه الحروف بدون بدون فتح يلا تعالى تعالى يلا تعالى اقرا لنا الحروف من غير فتحه تعالى خد الميكروفون كده واقرا يلا تعالى يا حبيبي تعالى اقراها اقرا الحروف دي انت عارفها ولا لا عارفها يلا اقراها قول يلا تطلع في الم... تطلع في الفيديو كمان ما شاء الله عليك يلا قول قول الحروف يا قولها بالترتيب كده يلا ها قول يلا الاول هنا طب خلاص جربوا عشان الوقت يلا دكتور طيب هو دكتور كروت شويه بس يعني احنا هنقبلها منه نقولها ثاني ا ب ت ث ماشي يقول لك ايه ب ت ث طبعا ب ت ث لا هي اسمها باء وتاء وثاء ماشي ج ح خ د ذ ر ز س شين صاد ضاد طا ضا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون ها واو يا عندنا تعليقات كده هنقولها التعليق الأول تقريبا عندنا خمس حروف ما فيش هجاؤها من حرفين عندنا خمس حروف من حروف الهجاء هجاؤها مكون من حرفين خدوا بالكوا معايا اول حرف منهم اللي هو الراء بيتكتب كده الراء راء واو الف بس را مش راء همزه في الاخر احنا دلوقتي بناخد بناخد الحروف ماشي من الناحيه التجويديه خلاص يبقى الراء هتتكتب راء الف طيب ايه كمان عندنا الحرف اللي بعد كده نعم العين لا طبعا انا بتكلم على حرف هجاؤه من حرفين ماشي الحاء الحاء لا لا الحاء خدوا بالكم معايا الحاء هجاؤه من حرفين حاء والف بس والراء راء الف بس ماشي طيب خدوا بالكوا معايا الطاء طاء والف بس طاء الطاء طاء والف ماشي طاء طيب بعد كده عندنا الهاء نفس الكلام الهاء هاء والف بس ماشي وعندنا كده كده كده كام واحد 4 باقي واحد ها مين يعرفه الحاء والراء والطاء والهاء ها قلت ايه لا الياء الياء الحروف ديت اللي هي جمعوها في قولهم حي ينطهر حاء والياء والطاء والهاء والراء حي ينطهر الخمسه دول هذه الخمسه مش هجاؤها من حرفين هجاؤها من ايه من حرفين فقط ماشي هاو الف راء واو الف طو الف ماشي هاو الف ياء واو الف هجاؤها من حرفين خلاص دي اول ملحوظه طيب تعالوا معايا كده نقراها بالفتحه عشان نطلع ملاحظات اخرى نقراها بالفتحه اتفضل ما هو ده ان شاء الله تفصيل ذلك يا اخواني بالنسبه للخمس حروف دول هنفهم الهجاء من حرفين ونظمه ازاي ان شاء الله في دروس ده درس المدود فناجلها شويه خد المعلومه دي دلوقتي وفي المدود نفصل خلاص يلا حضرتك كده اتفضل كده قول لي بقى الحروف بالفتحه يعني الالف بالفتحه تقولها ايه كده طا ظا ع غ ف ق ك ل ن م ن ا و طيب بارك الله فيك يعني في ملحوظات بقى هنا ناخد بالنا خدوا بالكم يا اخوانا احنا ليه بنتعلم الحروف بالفتحه عشان نعرف المفخم من المرقق عشان نعرف الحرف المفخم من الحرف الايه المرقق ماشي طيب خدوا بالكم كده ا ولما نيجي نتعلم الحروف بالفتحه خاصه لما نيجي نعلمها لاولادنا الصغيرين لازم ندي مقدار الحركه بس ما زودش بقى اقول ا با كده انت بتحط الف فخد بالك خليك دقيق لان الفرق بين الحركه والمد نفس نفس زياده فلما نيجي نعلم لا نقول ا خلاص با ماشي ت ث طيب ث خلي بالكم جا طبعا ما قلتش جا هقول جا ماشي ح ما قلتش ح ح دي اكلنا معروفه بنقولها امتى ماشي انما احنا في التجويد بنقول ح ما بنقولش ح ماشي اه ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ و ع غ افتكرت <تكارت> انا لما جيت لصوت العين هنا افتكرت طفل من اطفالنا في في, في الروضه <تكارت> طبعا أنا قاعده ايه بمتحنه في الانجليزي والعربي شغال في الانجليزي ايه يا ابني ديت دي بي سمول دي ايه كابيتال دي كي سمول مش عارف ايه ترو دي ايه يا ابني ال دي عين ع ع كابيتال ع كابيتال ماشي ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم يبقى دي ايه ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي الملاحظات بقى خدوا بالكم انا خرجت لساني في ثلاث حروف اللي هم ف والذ والظ مجموعه في قول الله تعالى ظل ذي ثلاث انطلق الى ظل في ثلاث ظل ادي الظاء في ادي الذال ثلاث ادي الثاء يبقى بخرج اللسان في الثلاث حروف دول بس لو لم يخرج اللسان طبعا قلنا هيختل الحرف ويختل المعنى بالتقلء الثاء والذال والظاء يخرج طرف اللسان طرف اللسان يخرج في هذه الحروف الثلاث ايه كمان عندنا ملحوظه اخرى اللي هي ايه حروف التفخيم هناخدها وطبعا تفصيلها هيجي ان شاء الله في درس التفخيم والترقيق بس احنا هناخدها دلوقتي اهمياتها لاحظتم في ثمان حروف فخمت يعني امتلا الفم بالحرف كده اللي هي الخاء خدوا بالكم الخاء الصاد والضاد والطاء والظ والقاف ماشي كده كم واحد ادي 1 2 3 4 5 6 فين كمان نعم الغين ماشي ماشي وايه كمان وبرده فخمت في الراء طيب خدوا بالكم معايا الخاء والصاد والضاد والطاء والظاء والغاء او الغا ماشي وقا قلت ازاي قلت خا ما قلتش خا خالدين ولم اقول خالدين ماشي الصاد اقول صابر ولا اقول س ماشي الضاد ضرب ضاء والطاء كذلك مفخمه ط ظ الغين غ عالم الغيب عالم الغيب ماشي الغين مفخمه ماشي القاف كذلك مفخمه ماشي قادر قدير القاف مفخمه الراء يا اخواني اذا فتحت او ضمت مفخمه اقول را ماشي را ولا اقول لا اراه وسياتي تفصيل الراء وسياتي تفصيل الدرس ده كله فيما بعد ان شاء الله لكن انا بقولها بقول بذكر بس بحروف التفخيم والتي جمعت في خص ضغط قظ هم جمعوها في الجمله دي كده خص ماشي ضغط دي حروف التفخيم يعني قظ الحروف دي دي حروف التفخيم طب الراء فين قلنا الراء لها حالات تفخيم وحالات ترقيق لكن حروف التفخيم بس اللي هي خص ضغط قظ ماشي طيب بس قبل ما اترك حروف التفخيم في ملحوظه في الخاء والغين بالذات الخاء والغين بالذات يا اخواني عند الكسر ترقق يعني تقرا مرققه عند الكسر الخاء والغين بالذات عند الكسر ترقق طبعا في ناس يقول لك بيسموه تفخيم نسبي بغض النظر عن التسميات انا بتكلم عن التطبيق العملي في التطبيق العملي لما اجي على غين مكسوره فرققها ماشي لما اجي على خاء مكسوره أرققها زي إيه لا تسمع فيها لاذية ولا أقول لاغية لاغي لا غية لا غي لا لا غي لا غية الخاء والغين إذا كثرة رققت فرص طيب إذن هذه الحروف مفتوحة مكسورة مضمومة تفخم والخاء والغين قلنا الملحوظة بتاعت خلاص طيب بقية الحروف يقولنا مرقق آ ما قلتش آ آ ب ما قلتش باه بابا لا طب يا شيخ يعني اقولها ازاي يعني بابا لا لا بابا ولا بابا ابي صح الايه ابي صح طيب يبقى باء التاء ت مش ايه مش ط ت ماشي ت جاب مش جا الحاء اكثر الحروف التي يخطئ فيها الحاء حقيقه يعني خصوصا هنا في الشعب المصري يعني يقول لك ح ماشي والصواب انها ح الصواب انها ح طيب اقول الحمد ماشي الحمد د ذ مرققه كذلك الزاء مرققه س مرققه ش مرققه ماشي ع مرققه ما اقولش ع ماشي ع طيب ف فا اقول فاطر ولا اقول فاطر كله بقول ف لكن هي مش ف هي اسمها ف ف طيب ك ك ل مش لا لا لا, لا لا مرققه الم ما وليست ما ماشي الن ن نا. نار ولا نار نا بتتقول ناس ولا نص بتقول ناس لذلك هتقول نار زي ناس ماشي نا وكذلك ها ولا تقول ها من اكثر الحروف التي تفخم كذلك الهاء وكذلك الواو فيقول لك وا واو واو لا هي و و والذي والله و و ماشي وكذلك الايه الياء اقول يا خدوا بالكم يا اخوان صلوا على النبي هتقولوا لي طبعا هو في حد بيقول ان انت بتقوله ده هقول لك ايوه لكن هو اللي بيحصل ايه يا اخواننا وهي مجرده كده انت حاسس ان هي غريبه لكن لما بنيجي بنوصلها تبقى بقى الكلمه المفخمه جنب الحرف المفخم جنب الحرف المرقق نجد الاخطاء كثيره جدا يعني انت ممكن تكون مستغرب لايه لل... لللي انا بقوله دلوقتي ده ماشي لكن كثير منكم يقع فيه وانت بتقرا بقى كده هتلاقي مفخم جنبه مرقق ومرقق جنب مفخم ومفخم و... تبدا بقى تعمل اللي انا قلت اللي انا قلته ده فخم المرقق وطرقه المفخم فخلي بالكوا طيب الكسره طبعا شرطه كده تحت الحرف وطبعا يعني فيها بنعمل ايه الفك السفلي نعم. نعم تمام بالنسبه لللام يا اخواني فيها تفصيل سياتي لاحقا ان شاء الله تعالى الاصل في اللام انها مرققه عند حفص احنا بناخد حفص وما ناخدش حد ثاني احنا لازم ناخد روايه حفص اللام عند حفص مرققه طب لفظ الجلاله الله ده لسه هناخده ان شاء الله احنا قلنا دي بس قلنا تمهيد بسيط لدرس التفريق والترقيق مش بدالاش فيه هنبدا فيه ان شاء الله لاحقا طيب الكسره قلنا الفك السفلي كده يعني كانك كانك تبتسم اي بي تي في هكذا ماشيين الى اكل الحروف طبعا هترعى خروج طرف اللسان في الثاء والذال والظاء هترعى الحروف المفخمه تفضل مفخمه زي ما هي ما ترققش الخاء والجيم بس هم اللي هيخرجوا عن هذا الامر طيب الضمه الضمه طبعا معروفه اللي هي واو صغيره على الحرف وطبعا اضم الشفتين للامام عند النطق بالحرف الايه بالحرف المضموم او بو تو ثو جو يا اخوانا لابد من حركه الفم يعني ما تكسلش لان في ناس بتكسل يجي الاقي فتحه هو انا لسه هنتقل للكسره إليه كسره يقول لك هو انا لسه هجيبها ضمه كده يعني فتلاقيه معلق على على مثلا فتحه او معلق على كسر الفم او معلق على ضم الفم ومكسل يرجع فم لورا بعد ما ضمه واخدين بالكم فتلاقوا لخبطه كتير قوي يا عم الحاج حرك فمك شويه ماشي الامام ابن الجزري بيقول وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكيه يعني التجويد ده لازم حركه الفم ماشي لازم حركه الفم عشان تطلع الحروف صح لما اقول لك ا اي -E او اعمل الفتحه صح والكسره صح والضمه صح اعطي كل حاجه حقها ماشي لكن ما تزودش لانك لو زودت في الا هتطلع الف ماديه بعدها زودت في الاي هتبقى في ياء ماديه بعدها خد بالك انا قصدي طلعها صح مش تبالغ فيها ا اي او با بي بو هكذا طيب السكون طبعا السكون شكله ايه في القران طبعا قدامكم مش مكتوب شكله ايه لانه طبعا الكمبيوتر ما بيجيش شكله ايه في القران السكون راس حاء صغيره راس حاء صغيره عايز تشوفها راي عين تفتح المصحف تشوف بسم الله الرحمن الرحيم مثلا الصين عليها ايه هتلاقي السكون بسم السن هتلاقي عليها ايه السكون او الحمد هتلاقي اللام في الحمد هتلاقي اللام عليها ايه عليها ايضا السكون ماشي يبقى راء حاء صغيره دي ايه ده بالنسبه للسكون طيب في عندنا اخوان قاعده ثاني في السكون خدوا بالكم معايا وركزوا كويس جدا في الكلام اللي جاي ده انه محتاج شويه تركيز القاعده الاولى تقول لا يمكن البدء بالسكون بقاعده معروفه مستحيل تعرف تبدا بالساكن ماشي لازم ابدا بمتحرك عكس الساكن المتحرك لما اقول لك كلمه متحرك يعني ايه متحرك يعني فتحه كسره ضمه طيب والساكن يعني سكون طيب اذا لا يمكن البدء بالسكون اكيد لازم ابدا بفتحه او كسره او ضمه في كلامي طيب القاعده الثانيه يا اخواننا بقى لا يلتقي ساكنان في اللغه العربيه حال الوصل ايه اللي معايا الصفحه كده وتابعوا معايا في المذكره النقطه دي بالذات بقول القاعده الثانيه في السكون لا يلتقي ساكنان لا يلتقي ساكنان في اللغه العربيه حال الوصل يعني ما يجيش سكون ورا سكون في اللغه العربيه ابدا ما ينفعش ولو كان ذلك لو حدث ذلك لو وجب التخلص من التقاء الساكنين دول لازم اتخلص من التقاء الساكنين دول باي طريقه خدوا بالكم يا اخواننا كده وركزوا معايا في الصفحه ديت نقراها من اولها لاخرها عشان ناخد بالنا من الكلام المكتوب فيها يقول لا يلتقي ساكنان في اللغه العربيه حال الوصل لكن يمكن اي يلتقيا حال الوقف في نحو قل الله تعالى والفجر الراء مكتوره في الاخر صح لكني وقفت عليها فسكنتها والجيم قبلها ساكنه يبقى الالتقى ساكنان ولا لا جيم ساكنه وراء ساكنه عند الوقف عند الوقف انا بتكلم عند الوقف الراء سكنت والجيم ساكنه الالتقى ساكنان ولا لا نفع ولا ما نفعش نفع عند الوقف والفجر كذلك وليال العشر الشين ساكنه والراء هتقول لي منونه بالكسره اقول لك لا انا افدع عند الوقف عند الوقف وقفنا بالسكون التقى ساكنان نفع ولا ما نفعش نفع طيب والليل اذا يس عند هنا السين ساكنه الراء مكسوره ايوه مكسوره لكن عند الوقف ساكنه خلاص التقى ساكنان عند الوقف أو لا التقى ساكنان نفع ولا منفعش نفع εί kabla وكام المشكلة عند الوقف يالتقي ساكنان لا مانع لكن أنا أتكلم على الوصل لما وصل بقى عند الوصل هل يالتقي ساكنان يستحيل طب ماذا لو التقيا بدينا حاجة اسمها طرق التخلص من التقاء الساكنين طرق التخلص من التقاء الساكنين عندنا كم طريقة؟ 3 1 وتابع معايا كده 1 حذف الساكن الاول اذا كان حرف مد حذف الساكن الاول مثال عشان نوضح في قول الله تعالى فما استقاموا لو انا قلت لاي واحد فيكم اقرا هذه الايه فما استقام اقرا يا باسم تعالى الله تمام قال ايه فما استقام وطبعا هو مش عارف هو عمل ايه بس اقراها صح خدوا بالكوا بقى ناخدها بقى كده بالراحه عشان نعرف احنا عملنا ايه قال ايه قال فما استقام التق ساكنان خد بالك معايا اسمعني وبصوا قدامك في المذكره عشان نفهم الايه الدرس ده كويس التقاء ساكنين الالف الماديه والسين الالف الماديه اهي في كلمه فما والسين هتقول لي طب ما في الف ثانيه قبل السين شايفينها اللي هي الالف اللي عليها صاد صغيره دي سيب دي بيسموها همزه وصل هذه الالف يا اخواني في وسط الكلام لا عبره لها تسقط الالف دي اصلا في وسط الكلام في وسط الكلام واحنا في الوسط كده ماشي في وسط القراءه تسقط دي لازم تسقط في وسط القراءه بغض النظر عن اققاء الساكنين وغيره لا هي كده كده حكمها كده الالف دي كلما وجدتم الفا عليها صاد صغيره كده زي اللي قدامكم في كلمه استقامه كلما وجدتم هذه الالف في القران اعلموا انها في وسط القراءه تسقط لازم تسقط يبقى لا عبره لوجودها خلاص يبقى عندي اذا ا ماديه في كلمه فما التقت بايه بس في كلمه استقامه التقى ساكنان ولا لا ايوه لان الالف الماديه ساكنه يا اخواني الالف الماديه ساكنه والسين ساكنه التقى ساكنان هنعمل ايه هنحذف الساكن الاول اللي هو ايه حرف المد الالف هنحذفها خد بالك التقى ساكنان الالف والصاد عند الوصف نحذف حرف المد لكلمه فما فنقراها فمسقام ها فهمت ومكتوبه اهيت قدامك عشان تفهمها فمسقام مثال اخر في السماء دكتور عايزين نوصل في مع السماء تمام رائع جدا الدكتور قال ليه قال في السماء طب ناخدها كده بقى بالبطيء خد بالك معايا في الس أين الياء حذفت هنا التقى ساكنان أصلا الياء ديت ياء مدية يا أخوانا هتقول لي إيه الكسرة دي الكسرة دي بتاعة الفاء الكسرة دي في الفاء في كسرة الفاء والياء ساكنة الياء المدية ساكنة التقت مع الصين هتقول لي لأ تنطق مع الالف او الغلا همزه الوصل تسقط هتقول لي طب تنطق مع اللام هقول لك لا دي لام شمسيه تسقط خد <تصفيق> بالك معايا اه خد بالك معايا همزه الوصل هتسقط احنا اتفقنا على ديت من شويه واللام الشمسيه لا تنطق كده كده لا تنطق يبقى التقى هيبقى الالف سقطت واللام سقطت عندي ايه بقى الياء الماديه مع فين في السماء صح كده تمام الياء المديه مع فين السماء فس هنعمل ايه حذفنا الياء حذف الساكن الاول اللي هو ياء المد في كلمه في لالتقائه بحرف السين الساكن الاول ماشي بالتقائه بحرف السين المفروض ان هو السين الساكن الثاني ماشي طيب بس خلي بالكوا انا قصدي ايه انا مش قصدي ان هنا في غلطه لا خدوا بالكوا انا قصدي ايه اا السين هنا عندك مشدده صح فانا قصدي السين الاولى ساكنه ما هو الحرف المشدد عباره عن حرفين الحرف المشدد اي حرف مشدد عباره عن حرفين الاول منه ساكن السين مشدده عباره عن حرفين الاول ساكن والتانيه متحرك اسمع معايا كده فسا فسا كم سين 2 الاولى ساكنه والتانيه متحركه فانا قصدي السين الاولى الشغل كله على السين الاولى يعني الالف الماديه او الياء الماديه هنا الياء الماديه التقت بالسين اللي هي الايه اه السين الساكنه بالسين الساكنه في كلمه السماء طيب يبقى عندي ياء ماديه التقت مع السين طيب هنقراها ازاي اهو فنقراها في السماء حذفنا ياء الماديه والالف واللام طبعا حذف الطبيعي احنا قلنا حذفت ليه تمام مثال اخر ضلوا السبيل ضلوا السبيل نقراها كده تمام ضل السبيل قالها ازاي ضل السبيل عملنا ايه خدوا بالكم هنا واو ماديه اه هنا بعدها كذا حاجه برده كلها تسقط الواو دي بعدها ايه يا اخواننا لو تلاحظوا كده الف عليها دايره صغيره دي هناخدها المفروض ان شاء الله في ال... على طول بعد السكون ان شاء الله هناخدها دي اسمها صفر مستدير الالف اللي عليها صفر مستدير دي بتسقط برضه في القران لا وجود لها الالف اللي عليها صفر مستدير دي تسقط في القران لا وجود لها كل ما تلاقي الف عليها دايره صغيره شيلها خلاص شيلناها بعدها الف عليها صاد صغيره في وسط القراءه هنشيلها شيلناها بعدها لام اللام الشمسيه شيلناها بعدها سين يبقى هنا الالتقى عندي ايه الواو المديه الساكنه مع السين التقاء ساكنان لازم نتخلص من التقاء الساكنين نحذف الساكن الاول فنقول ضلس ضل السبيل هكذا كما هي مكتوبه ضل السبيل خلاص يبقى يا اخواننا دي الطريقه الاولى لحذف ال السا... الطريقه الاولى للتخلص من التقاء الساكنين اللي هو ايه حذف الساكن الاول لما بيكون حرف مد الف او واو او, أو ياء بنحذفه لما يلتقي بساكن ثاني 2 تحريك الساكن الاول بالضم او الفتح او الكسر احركه مثال من الارض خدوا بالكم من النون فيها اصلها ساكنه او مثلا هل جاء من احد المن كلمه من النون فيها ساكنه مش متحركه ولكنها حركت بالفتح كما في المثال هنا من الارض للتخلص من التقاء من التقاء الساكنين هو فين الساكن الثاني اللام يبقى الساكن الاول كان النون في من والساكن الثاني اللام في كلمه الارض التقى ساكنان هنعمل ايه نتخلص من الساكن الاول بالتحريك فحركنا النون بالفتحه قلنا من الارض هنلاقيها كده في القران ايوه هنلاقيها محركه جاهزه طيب قل انتظروا اللام في قل الاصل انها ساكنه وليست مكسوره ولكنها حركت بالكسر لالتقائها بساكن اخر اللي هو النون فنقرا قل انتظر قل انتظر حركنا اللام بالكسر عشان نعجب اصلا ان احنا نقرا ساكن ورا ساكن ما ينفعش عشان نعرف ناملها فنعمل ايه نحرك الساكن الاول بالكسر قل انتظر خلاص طيب المثال الثالث هم الذين هي مش هم هي اصلها هم لكن حرقناها بالضم لالتقائها بالساكن اللي هو اللام فقلنا هم الذين هم الذين واضح يا قناه ان شاء الله واضح اللام هنا مش قمريه اللام هنا عشان قمريه هي اللام القمريه هي اللام لو بعدها لام قمريه هي اللام اللام قال لو بعدها لام تبقى لام قمريه ولا لام شمسيه اللام يعني لام قال قال التعريفيه لو بعدها لام تبقى لام شمسيه ولا لام قمريه يا اخوانا شمسيه فهنا مش قمريه هنا شمسيه خلي بالك هنا شمسيه طيب بس المهم اللام ساكنه التقط بلام ساكنه اللي هي ايه شوف خدوا بالكم كده همل مل مل هه واضحة هه همل همل لذين لم مشددة قلنا الحرف المشدد عبارة عن حرفين الأول ساكن خلاص خدوا بالكم النقطة الجاية دي ويتبع هذا النوع التقاء التنوين بساكن اسهموا معي اتبع هذا النوع التنوين يكون زي ما هناك وإن شاء الله في الدروس القادمة التنوين عبارة عن نون سكنة تلحق آخر الاسم نوضحها رجل حط لها في تحتين كده ويقرأ رجل كلمة رجل حط لها في تحتين ويقرأ رجل لن نونة حط بكسرتين رجل لن نونة سكنة تضمتين رجل نون اه يعني التنوين عباره عن نون ساكنه تنطق ولا ولا تكتب ماشي تمام عرفنا ان التنوين نون ساكنه اتفقنا على ده التنوين نون ساكنه طيب التنوين لو التقى بساكن يبقى التقى ساكنه ليه نون التنوين مع الساكن اللي بعده تعالوا نجيب مثال احد الله كنا همزه الوصله هتحذفها واللام ساكنه عايز اوصل قل هو الله احد الله الصمد عايز اوصل الايتين دول ببعض يلا عايز واحد يوصل لي الايتين ببعض وبعدين بعد كده نفصل القوله بعد بعد ذلك ها تمام اخونا قال ايه بقى قال احدن الله خدوا بالكم الكثيرون يعجزون عن وصل الايتين وغيرها لما نلاقي تنوين بعد سكون بيتقرا غلط غالبا غالبا احنا عايزين نعرف احنا عملنا ايه اسمعوها تاني كده قل هو الله احدن الله الصمد عملنا ايه تعالوا نشرح الايه الكلمات احد اخرها ن التنوين انا جايب اهوت موضحها قدامكم احد وبعدين الله التقى التقى ساكنان ن التنوين ولام لفظ الجلاله اعمل ايه احرك ن التنوين بالكسر دايما حفص بيعمل كده لما يكون في تنوين بعده ساكن حفص بيحرك نون التنوين بالكسر دايما بيعمل كده اقول ثاني لما يكون تنوين بعده ساكن يحرك حفص نون التنوين بالكسر فيقول ايه احدني احدني هي اصلها احد اه لكنه يقول اقراها احدني احدني هي كانت احد لكن اراها أحدني طب لما كسر النون بقى لازم نرقق لام لفظ الجلالة اللي هي الله ده هيجي ان شاء الله في التفكيم والترقيق فهيقول ايه أحدني أحدني اسمع أحدني أحدني الله ما عادش أحدني الله لأن اللام لفظ الجلالة لو قبليها لو قبلها مكسور بنرققها فنقول ايه احدن الله ها فهمتوا النتيجه دي جت منين احدن الله احدن الله عملنا ايه اول حاجه كسرنا نون التنوين كسرنا نون التنوين ثاني حاجه رققنا لفظ الجلاله الله طيب يبقى اذا الطريقه الثانيه للتخلص من التقاء الساكنين كسر الساكن الاول تمام كسر صح كده تحريك الساكن الاول معلش الطريقه الثانيه للتخلص من التقاء الساكنين تحريك الساكن الاول سواء كان التحريك ده بالفتح زي من الارض بالكسر زي قول انتظروا بالضم زي هم الذين طيب الكلام ده طبعا التحريك ده سهل لانه هتلاقوه في القران جاهز هو في القران جاهز ماشي طيب 3 ودي ان شاء الله نكتب بيها مد الساكن الاول الطريقه الثالثه للتخلص من التقاء الساكنين ذكرها بعض العلماء يعني الطريقه الثالثه ديت البعض ذكره والبعض لم يذكرها مد الساكن الاول لو الحرف الاول حرف مد ماشي وجي بعده ساكن خدوا بالكم لو الحرف الاول حرف مد وجي بعده ساكن عارض او في المد اللازم ممكن ما تفهموهاش قوي دلوقتي لكن لما ناخد المدود هتفهموها زي ايه مثلا نجيب المثال مد الساكن الاول اذا كان حرف مد عند الوقف في حاله العرض السكون او المد اللازم زي الرحيم ركز معايا كده في كلمه الرحيم لما وقفت عليها سكنت الميم والياء ياء يا مديه ساكنه ازاي اتخلص من التقاء الساكنين دول بمد الساكن الاول فقلت الرحيم قلت يعلمون فين الساكنين يا بسم في يعلمون الواو والنون ممتاز عند الوقف في سكنان عند الوقف عند الوقف في سكنان تخلصت من السكنين ازاي عملت ايه حر مديت, مديت السكن الاول اللي هو الواو فقلت يعلمون طيب اللي بعدها الآن مديت الالف عشان اتخلص من التقائها بالساكن الثاني اللي هو اللام اللي بعدها ا ط م مديت الالف عشان اتخلص من الساكن الثاني من التقائها بالساكن الثاني اللي هو الم واضح ان شاء الله ماشي يبقى ايه مد الساكن الاول يبقى عندنا كام طريقه للتخلص من التقاء الساكنين 3 الطريقه الاولى ها حذف الساكن الاول ده دا دايما بيكون حرف مد الطريقه الثانيه تحريك الساكن الاول الطريقه الثالثه مد الساكن الاول طبعا لازم يكون حرف مد خلاص ثلاث طرق للتخلص من التقاء الساكنين نكتفي بهذا القدر وسؤال بقى عشان ايه تشوف اذا تستريح من اللي ياخده بعد ما صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تشوف طبعا في المذكره ولا الكلام ده يعني ايه بما يرضي الله كده السؤال يقول تحت برده ما حدش يبص على المذكره خلاص كله يرفع راسه فوق السؤال يقول احنا قلنا في اثناء الشرح كده واحنا بنتكلم في حروف الهجاء في عندنا خمس حروف هجاؤها من حرفين خمس حروف هجاؤها من حرفين على السبوره ما حدش يبص على السبوره تمام <تبضل> <تبضل> انت بصيت على السبوره كويس جزاك الله خير يبقى عندنا اخوانا الخمس حروف دول ايه هم الحاء الياء الطاء الهاء الراء حي ينطهر حي ينطهر الخمسه دول هجاؤها من حرفين بس انما الحروف الباقيه كلها خلي بالكم هجاؤها من ثلاث ا الف الف لام فاء با با الف همزه وهكذا تاء فاء وهكذا لكن الخمسه دول بس هجاؤها من كام من حرفين قلنا انتوا بتقولوا ايه فايده الكلام ده هتعرفوه في المدود ان شاء الله تعالى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شكر الله لكم حسن استماعكم غفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته